إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام فِي ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما مِنْ شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فعبدوه أفلا تذكرون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 لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياءا والقمر نورا وقدره منازل وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق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 فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءً أَنَا فِي طُغِيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَنَ الْضُرْرَ دَعَا لِجَابِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا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 قال الذين لا يرجون لقاءا أتى بقرآن غير هذا أو بدل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 ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله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 يختلفون ويقولون لولا أزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فتذروه إني معكم من المتذرين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 قُلِ اللَّهُ أسرع مكراً إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجْرَيْنَ بِهِ بِرِيحَ طِيبَةٍ وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاهم الموج وجاهم الموج من كل مكان وظنوا وظنوا أن هم أحيط بهم دعوا الله دعوة الله مخلصين له الدين لئن آجتنا من هذه لنكوننا من الشاكرين فلما آجأهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق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 فجعلناها حصيدا كان لم تغن بالامس كذلك نفصل الايات لقوم يتفكرون والله يدعو الى دار السلام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 وما كان هذا القرآن أي يُفترا من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه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 ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به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 فقد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نُرِينَّكَ بعضَ الَّذِينَ عِيدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ وَلِكُلِّ أُمَّةِ الرَّسُولِ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ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 قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين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 وما يعزب عن ربك من مثال ذرة في الأرض ولا في السماء وما يعزب عن ربك ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك.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 وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِن هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ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 فأجمعوا أمركم وشرك أكم ثم لا يكون أمركم عليكم غمة ثم لا يكون أمركم عليكم غمة ثم قضون إلي ولا تنظرون فإذا وليتم فما سألتكم من أجر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 ثم بعثنا مِن بعده رسلا إلى قومهم فجاؤه بالبينات فجاؤه بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهرعون إلى فرعون وملئه بأياتنا فاستكبروا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين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 قالوا أجيتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكم بمؤمنين. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون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 وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوء آل قومكما بمصر بيوت وجعلوا بيوتكم قبلا وجعلوا بيوتكم قبلا تؤو وأقيم صلاة وبشر المؤمنين.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 وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، فأتبعهم فرعون وجنوده بغيو وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال حتى إِذَا أدركه الغرق قَالَ أمت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 فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ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 كذلك حقا علينا ناجل المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذي لا تعبدون من دون الله